بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلس لكم بهيمة الألعاب إلا ما يتلى عليكم غير الصيد وأنتم حرم إن الله يحكمنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واستقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الحنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمترذية والنطيحة وما أكل السباح وما أكل السبو إلا ما ذكيته وما ذبح على النصب وأن تسعق سموه بالأزمان ذلكم فصن اليوم يغفى الذين كبروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم لكم دينكم وأثمنت نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم اكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإذن فان الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل لكم الطيبات وما علمتم من الجوالح مكلبين تعلمونهم تعلمونه إن مما علمتهم الله فكلوا مما أنفكن عليكم وانكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل والطيبات وطعام الذين أوتوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من وَدِل ايمان فضلح طعما وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصايف فزلوا وجلواكم فزلوا وجلكم المرافق وامشوا بروسكم وارجلكم من الكعبين وإن وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ولكن يريدون يطيركم وليؤمن من عليكم لعلكم تشكرون ونكررون.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 عليكم عذابهم فكف عذابهم عنكم واستغفر الله واستغفر الله, الله فليتوكل المؤمنون ولقد خلق الله من تراب إنساً وبعثنا منه مثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن أصنتم الخلات وأدينتم الزكاة وأم وأنزلتهم برسولي وعنزهم وعنزتهم الله قررا الحسن ألا عنكم سيئاتكم ولا أنخلقتم تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك من فَقَنطَنَ لِثَوَاءِ السَّبِيلِ فبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ لَعَنَّاهم وَجَعَلنا قُلوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَنقَصُ عَن فعفوا عنه أبو أسمحه إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوحهم مما ذكروه به فأغرينا بينهم العذاوة والبراء إلى يوم القيامة وسوف ينبعهم الله بما كانوا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم دفعون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نورا وكتاب مضين اهدِ بِهِ الَّذِينَ مِنَ الزَّبَا وَنَجِّهُمُ الْغَمَّ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن وقالت اليوم ان اردت ان اردت ان اردت ان مريم وأمه ومن في الأرض جميعا اردت ان اردت ان اردت ان اردت يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير اردت نحن أبناء الله وأحباره قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم مشار من خلق يغفر لمن يشاء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 أحدا من العالمين، يا قوم دخل النار المقدسة الذي كتب الله لكم ولا ترتدوا عنا أدباركم ولا ترتدوا أدباركم خاسرين قالوا يا مزائنين فيها قوم جبارين وإلا. حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون فقاتنا فجب أنت وربك فقاتنا إما همنا قال رب لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين الخوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيمون ان نبلانا شخصا على القوم الفاسقين واجعل علي الذنب اي ادم بالحق واجعل علي الذنب اي ادم بالحق ان قربان قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال فتنا انك قال ان متقبل من النازمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل لسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاه الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع لهم جذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن عليهم فعلموا لَمْ يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى مَا مَالَهُ الْغَشَاوَاتِ يُعْجِبُ مَنْ يَشَاءُ قالوا آمنا بأفوادهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكلب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا لم يأتوا كيحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن موتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنة فلم تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر لهم في الدنيا حزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكادون للصح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 بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن, والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن انتقم قص به فوانفذ الله ومن لم يحكم بما انزل الله فانهم الظالمون وقفتنا على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 فَهُوَ هم الفاسقون الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلَ الكتاب الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصدقا لما بين بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ عليه فاحكم بينهم بما بِمَا الله اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا من أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم, ولكن ليبلوكم فيما آسانكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون ونحن بينهم بمن أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما نريد الله ان يصيبه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 للقوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضوا يسارعون فيهم يكونون نحشاء تصيبنا ذائرة فعسى الله أن بالفتح أو أمرهم من عنده فيفرقوا على حبيضات أعماله فصحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما من يرتزقنكم عن دينه فثم فاحفظوه بقوم يحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين أذلة على يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم لأنك فضل الله يؤديه من يشاء والله ناسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الثلاث ويؤتون الزكاة والمراكع ومئية الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تصدوا الذين اتخذوا دينكم, دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أغلياه واتقوا الله إن إذا ناديت من الصلاة سقدوها هزوا ولعبا وإذا ناديت من الصلاة سقدوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم طملا يعقلون قل يا أهل الكتاب أن تنقمون منا إلا الأن من علّه الله، من نعنه الله عليه، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الصالح. هؤلاء كشّم ما وأضل عن سبيل. وإذا جاءكم قالوا آمنا، وقد دخلوا بالصفر، وهم قد خرجوا والله أعلم بما كان. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصح فلبأس ما كانوا يعملون لولا يلاهم الربانيون والأحفار عن قولهم للإثم وأكلهم الصح لبأس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغنونة غلت أيديهم والعلو بما قالوا قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم والعنوب بما قادوا بل يدعه مبسوطة بل يدعه مبسوطة بل يدعه مبسوطة لينفق كيف يشاء ولا يدعه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الكيامة كلما أوصدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض بسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أمن الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم قاموا السورات والإنجيل وما هنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم, لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجليهم منهم أمتهم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون إن تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب نفسهم على شيء حتى تقيم الثورة والإنجيل حتى تقيم الثورة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيد أن كثيرا من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 كلما جاءهم رسول بما لا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله على ثم عموا وصموا جثيم منهم والله بصير بما يعملون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 وما للظالمين من أنخار لقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون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 ذلك بما عفوا وكانوا يعدلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعلوا ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا الذي ما قدمت لهم عام قُسَمَ مَنْ سَخِذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَبِسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ قُسَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعِلَامَةِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَكِنَّكَ سِيرًا لا تجدن أشزن سعدا وترى اللذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولا تجدن قبلا وترى اللذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرا ذلك بأن المقصود ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما منزله للرسول ترى أعينهم من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع مما رفوا من الحق يقولون ربما آمنا فاتقبنا مع الشاهدين وما لنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحصيها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أبرموا طيبات من أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا من رفقكم الله حلا طيبا واتقوا الله, واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاكمكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاكمكم اصوم ليام فان كفاره عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كما الله لكم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 فهل أنتم منترون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحمروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاو المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثناخا فيما طعنوا إذا متقوا, آمنوا إذا متقوا آمنوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد ثنانوا أيديكم ورماعكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لوي عدل منكم هدي أنبال والكعبة أو كفارة فغلوا مساكين أو عدل ذلك صياما ليزوق وبان أمره عفى الله عن ما سلف ومن عاد فينفع أتقم الله بنه والله عزيز بانتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واستقوا الله, الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعمة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والخلافذ ذلك لتعلموا أن الله معلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد عقوب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما توجون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا قل الألباب لعنكم تخلحون يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عن ناس إن ينزلوا قرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حمي قد سألها قوم من قبلكم ثم أصلحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا شائبة ولا وطيلة ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا اذا انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا او لو كان اباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الله يرجعون جميعا فينبئون بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين بينكم اثنان حضر أحدكم الموت حين عجل منكم تحين الوصية من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحفصونه ما بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا لكم شهادة الله إنا إذا لمن الآسمين فإن عجروا على أنهم استحفوا إثما فآخرون مقامهما فاخران يقومان مقاما من الذين استحق عليهم الاوليات فيقسمان بالله شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا اذا من الظالمين ذلك انهم ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا فَتَعظَّمُوا الله وَسَتَعظَّمُوا وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا نَعْلَمُ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغُيُوبَ إِذْ قَالَ اللَّهُ نمر يمذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيستك بروح القدس إذ أيستك بروح القدس نكلم الناس في النهل وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهية الطير بإذن بتنفق فيها بتكون طيرا بإذني وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْسِفُ بَنِي من فقال منهم إنا إلا سحر وَإِذْ تَعْدُونَ إِلَى قَالُوا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منا ونضمئن قلوبنا ونعلم ان طنق نغتنا ونكون عليها من of Allah. ان قال الله يا عيسى يعيثنا مريم ان قلت الناس تقتوني ومم الى من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقوم ما ليس لي بحق ما يكون لي ان اقوم ما فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا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 لهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة